وأسلم على السور الموت السبتم والأولياء المتنفي بالغراء الكديدة والباب وأستمر الله تعالى رضوانا يخص العطرة الضاهرة النهوية والرحامة والأسفار ومن مولى <تصفيق> وأجد المجر والتوميق والبعانة وخلوص النية فإنما الأعمال بالسياد وإنما لكل يا من اضللنا النسب بالشريد ربنا فعلى المسامع اضحل الله الله الله هو شئ ابن لا حول ولا قوه بالله